جعل اراك اراك تجهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجهو ايروق عينا منزل بك رائق التنزيل قفر بل ودين وقور اهل او فمحله دفتر وشتت نشمل متجمعو لله اقمار اسل بكربلا ولا بيسرب والمحصبين واطلعوا الستبئن او الطفوف او حشد قضبات يسرب والمقام الارفع طفب قاموا دعوا فيك الايمان ابو الائمه والذي هو النبوه والايمان مجمع مولى لتربه الشفاء وتحت قبة الدعاء من كل داع يسمح فيك الذي اشجى البتولة ونجلة ولو النبي وطنوه موتى فجعوا فحيات اصحاب الكساء حياته وبيوم صعي جميعا سرعوا ما احدث الحدث هذا خطبا صارعا وخطب السفر. منه افضح دم رباح ورسو فوق الرماح. وشلو بشب الصفاح. موزع كلما دمعت عيون بيقراسل اجن تقرع وتدمج جوانبها وتضرب فوقها بالسها ويوم ملفع يقول السيد ابن طاوس وتسابق القوم على ناب بيوت اهل الرسول وقرة عين الزراع البتوس فخرجنا بنات رسول الله وحريمه يتساعدنا على البكاء وينجبنا لحراق الحماد والاحباء قال حميد بن مسلم ورأيت امرأة من بني فكر بن وايل كانت مع دوجيا في اصحاب عمر بن سعد فلا لما رأت القوم قد اقتحموا على نتايل الحسين في صفاء فين وهم يذبحون اخذت ديسا واقبلت نحو الخطاب وقالت يا اعلى فكر ابن وايل ذاتوا تسل ب بناتك اسول الله لا حكم الا لله يا لسارة رسول الله فاخذها دوجها وردها الى رحل ثم اخرجوا النساء من الخيام واشعلوا في النار فخرجنا حواسر مسلبات آفيات باك فقلنا للاعدى بحق الله الا ما مررتم بنا على مصرح الحسين فمروا بنا على المصاريح فلما نغرت النسوة الى القتلى صحنا وغربنا مراوبنا على القتل مصرح دائما ما قيلنا الاخر في جايل بمص الذي ومزرعنا الى بن جسمايا الحسر ماوغا خوين عبل بدمنا يا حوى اللبمين نادت ساره عيله خدت وخيا عمل وعقد يومه من غضايا وزعتك الله يا عيوني قولي للتعرون عنك يا أخذوني زجري وخوة للي فاروني أنا نفيت أخوتهم أجاوطاني يا اهل الحرب يا مات جوني لي لا حاجه خلوا صوتي يقولوا والله لا هرث اللي ما بنت وهي تنب اخاوتها في صوت السدين وقلبك قايم يا جدا يا محمدا صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين المزمل بالدماء مقصح الأعوى وفناتك سفايا وإلى الله المشتكى وإلى محمد المصفى وإلى علي المرتوى وإلى فاطمة الزارة وإلى حمدة سيد الشهداء ومحمدة هذا حزين محجوز الرات من القفى مسلوب العمامة والعتاة في أبيب الأرحى معذكروا إلوم بأدي من بفطه مقطع العرى بأدي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى بأدي من ردت له الشمس حتى فلا والله كل عدوا ثم ما انتو كاينه تاعنا كبر زمتي عي سهجان بتاه وخاف اباك الحجاء انسان قد بنفيا للمحمد ح لا تسجد افيا واسنقات جسد مولد ادي يا ونت والله ما عرف اهل Ma'r-ul-nah, hilm ul فأذكر جميع الاعداء قال ابن الزاد نحوها على جسد ابيها فاجد عليها بس من الاعراب فجروها من على جسد ابيها قامت والجموع جاريا وكأنه بياناته ضوية فرق لرب العليا aray jo re a ra tomere beare se ya kar par akhwa dir alana ya o jre يقول الراوي ثم ابن ابن سعد فعتبرات الحسين عليه السلام في يوم عشوها مع خول ابن يزيد الافطحي وعميد ابن مسلم الاجدي اله بيد الله بن زياد وغرب رؤوس الباقير من اصحابه واهل بيته فقصعت وترح بها مع شبن ابن الكوشن وقيخ ابن الاشعث وعمر ابن الحجار فاقبلوا حتى فدموا بها الى الكوفة ثم دار ابن زادن بمن تخلص مرعيان الحزين وحمل رساءه على أحلاف أكتاب الجمال وعن وداع الأنبياء وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم وروي أن رؤوس أصحاب أبي عبد الله كانت ثمانية وتبعين رأسا فاقتتمت الغبائل لتتقوم الى ابن زياد والى يزيد فجاءت كندة بثلاثة عشر رأسا وطاحبهم قيث ابن الاشعب وجاءت هوادل باثني عشر رأسا وطلعهم شبورل الكاوشا وجاءت دميم ب17 و جاءوا اثل ب6 كرامات وجاءت مذحج ب7 رؤوس وجاءت سائر الناس ب310 ولا ننقص الوتاد من كربلا قرج قوم من بني اسد وصلوا على تلك الجثث الطوائر الزواكي ودخلوها على ما هي الان عليه وترب نساد بالسفايا المشار اليهم بالسفايا المشار اليهم فلما قاربوا الكوفة اجتمر اهل اهل النظر الي ان. من الكوفيات. وقالت من اي الاسرى انتم. فاجابت انات علي النحل اسرى اهل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم فنجلت من صفحها فجمعت لهم ملع وعجر ومقادر فعطتهم وقد غصت وقد غفت الطرقات في وجوه اهل البيت وكأني بالعقيل نادت شمال الناس تدور وج عمت عالى الانصفيد بالعاد لانا يختار قال لغائب وليد قرى سفل الرموح لانيت فكر قال بشير الخديم هل فجعل الكوفة يا نوصل وعبكون فقال علي ابن الحسين اتنوصل وعبكون من اجلنا فمن الذي قتلنا ونمرتو الى سيل ما تم في حلي يوم اذم ولم ارى خفرة الفق منها كانا تفرض على اللسان انيا امير المؤمنين وقد أرمأت إلى الناس أن يسكتوا فزكتوا فارتست الأنفعات وزكنت ثم قالت الحمد لله والصلاة على محمد وعاله الطائر أما بعد يا أهل الكفر يا أهل الختل والغده اتبكون فلا رفعت الزمع ولا تأت الرن او الزفا انما مثلكم كمثل التي نقرت غزلها من فرج قوة انكافا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الا والفعكم الا الصلف النطف والصدر الشرق وملك الاماء وغمس الاعداء او كمرعا على دمنا او كفوة هلام الحود الاتاء ما قدمت لكم انقشكم انتخط الله عليكم وفي العذاب انتم خالدون اتبقون وتنتحبون ايه والله فابقوا كسيرا واضحكوا قليلا فلقد لعبتم بعارها وشنا بها ولن تلاحظوها بغير انتماء جها بدا واننا نرحبون قبل قليل فاتب النبوءه وما جرى تعالى وسيدي شجاع اهل وما لنا حيرتكم وما فزنا لذلتكم وما لنا حجتكم ومدرا شرتكم الا جاء ما تقول وقع لكم وتهقا فلقد اخذت عي وثبت الايدي وخثرت الصفه وقوتم بغرب من الله وغربت عليكم الذلة والمسكنة وإلكم يا أهل الكوفى أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي جم له سفقتم وأي حرمة له انتهتتم وأي كريمة له أخرجتم لقد جيتم بأطلعاء عنقاء سوءاء فقما خرقاء شواك طلاع الأرض ومن السماء أفعجبتم أن مطرت السماء دماء ولعل ابو الله أخذى وأنتم لا تنصرون فلا يستخف المال انه لا يحفز البتار ولا يخاف فوت الثار وان ربكم لفي المرطان فرأيت الناس حيارا يبكون وقد وعزوا ايديهم في اقوائهم ورأيت شيخا الى جنبي يبكي قد بل نحية بدموعي عيلي وهو يقول وهو يقول بأني أنتم وأمي شبابكم خير الشباب وكولكم خير الكون ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير لا يخذى ولا يبذى وخطبت بعدها فاطمة الصورة وكان لها من العمر أحد عشر سنة فأبكت جميعا من حرر فقالت الحمد لله عدد الرمل والحطى وزنة العرش إلى السرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وأن أولاد أولو بحب شط الفرات من غير نحل ولا أترات اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذبة أو أن أقول عليك خلاف ما اندلت عليه من اخل العهود لوصيه عليهم لأدي طالب المسلوب حق مقتور من غير ذنب كما قتل ولده بالامر في بيت من بيوت الله فيه ممحر مسلمة بألف سنتهم سعة ما دفعت منه ضيما من في حياته ولا عند ماته حتى قبضته إليك محمودا نقيبا طيب العليك مهروف الملاقف مشهور المذاهب لم تأخذه الله أم فيك لغة لائم ولا عذل عادل هديت اللهم للإسلام صغيرا وحمست مناقبه كبيرا ولم يزل ناطحا لك ولرسولك حتى قبرته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في تبيل رضيته فاتيته الى صراط مستقيق اما بعد يا اهل الكوفة يا اهل المكر والغجر والخيلاء فانا اهل بيس ابتلانا ما بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علمه ووعاء فانه وحكمته وحجته على الأرض في فلاله لعفاده وأكرمنا الله بكرامته وفعلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وعليه وسلم على كثير ممن خلق تخويلا بينا فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهتا كان لنا أولاد ترك أو كابل كما قتلتم جدنا في الأمس وتيوفكم تقطر من جمائنا أهل البيت لحقد متقد قوت لذلك هيونكم. وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكر مكرتم والله خير الماكرين. فلا تدهو انكم انفسكم. الى الجذل بما هفضتم من دمائنا ونالت ايديكم من اموالنا. فاننا من المصائف الجليلة والرزء العظيم في كتاب من قبل ان نقرأ ان ذلك عن الله يسير لكي لا تأتى ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما هداكم والله لا يحف كل مختال فخو تبا لكم فانتوروا اللعنة والعذاب فكان قد حل بكم وتواسعت من السماء نقمات فيجحتكم بهذاب بعض ويذيق بعضكم باس بعض ثم في العراب الهليم يوم الخيام بما ولم تمونا ألا وإِلَىٰ كُمْ أَتَدْعُونَ أَيَّةَ يَدٍ يرْفَعُ عَنَّا مِنكُمْ وَأَيَّةَ نِعْمَةٍ نَتَعالى إِلَىٰ قِطَارِنَا أَمْ بِأَيَّةِ حُجَّةٍ الْمَشَايخُ إِلَيْنَا تبغون والله قتت قلوبكم وغلبت اكبادكم وطبع على ابهدتكم وختم على سمعكم وبطركم وتول لكم الشيطان واملالكم وجعل على بطركم غشاوة فانتم لا تتدون فتحفل يا اهل الكوفا ايوتياتي رسول الله يقتلكم وذول اللن لديكم بما علتم باخي علي ابن ابي طالب علي السلام جد بني والعتره الطيبين الاخيار وافتخرت ذلك مفتخر فقال نحن ختلنا حليا وفني حليا بسيوف اردية ورماحي وتفينى نتاهم تبيا تركا ونطحن أولو فأي نطاحي بفيك أيها القرائل الكذكث والأسلو استخرف بذلك لقاء من الله وطاوا وعذاب عمرو المر فقع وقع كما اقحى ابي فان ما لكل مله كما وما قدم في ذا احدت لكم على ما فضلنا الله تعالى به فهذا البلاء كاش دهرا بحورنا وبحرك تأكل ما يواري التعابطا ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور حد تبعت الأفواد البوكاء وانحيب وقالوا حسبك يا ابنك فقد هزكتت وخطبت أمك الخوف بنت فقد احرقتي علي قلوبا وانويتي ضررا واضرتي اجوا فهدكتك وخطت امك صوم بعذ عليهم عليهم السلام زيدان ثاني يوم من ورائك انت راسحه صوت هذا فقالت يا اهل القومه سواتر لكم ما لكم خنلتم حسين وسموه وارثكم امواله وورثتموه وَلَتَأْتِيَنَّ تُمِسَاءُ وَلَكَ جُمُوعُ فَتَبَّ عَلْقُمْ وَتُحْقَى وَإِلَيْكُمْ أَتَدْرُونَ أَيَّ ذَوَائِنَ دَعَتْكُمْ وَهَيَّ وَثْرًا عَلَى بُؤْرِكُمْ حَمَلْتُمْ وَأَيَّ دِمَاءٍ سَفَكْتُمُ وَأَيَّ كَرِيمَةٍ وا اي يا اصيف يا خير ذل بالجموعا وا اي اموا هلن حساب الذموا قتلتم خير رجال بعد الذي ولجت الرحمه من قلوبكم هلا ان حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسر قتلتم أخي ظلم فويل لأمكم ستجّون النار الحرى يتوقد سفكتم إماها حرم الله زكى وحرمها القرآن ثم محمد فغج الناس في البكاء والنحيط ونشرت النساء شعورهم ووضعنا التراب على روزهم وخمش وجوهن ونفر خدودهم ودعونا بالويل والثبور وبكى الرجال فلم يرى فاكر وباكي اكثر من ذلك كلنا يفنى رسول الله تامعون مطيعون حافظون لذمانك غير جاهدين فيك ولا راغبين عن فمرنا بامرك يرحمك الله فانا حرب لحربك وسلم لسلمك لناخذن يزيد ونبرأ منك وممن ظلمك وظلمنا فقال عليه السلام يا دايات اية الغذرة المكره حين بينكم وبين شهوات انفسكم اتريدون ان تاتوا الي كما اتيتم الى ابي من قبل كلا ورب راقصات فان الجرح لما يندمين قتل ابي صلوات الله عليه في الامس واهل بيتي معه ولم ينسني ولم ينسني سكل رسول الله وسكل ابي وبني ابي وجده والله بين لهاتي ومرارته بين حناجري وحلقي وغصص تجري في فراشي فجري ومثالتي ان تكونوا لا لنا ولا علينا ثم قال الاغر وان قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا منك واكرم فلا تفرحوا يا هلك فاذا بالذي اصيب حسين كان ذلك اعظم قدير بشط النار روحي فداء جزاء لدي ارتاح نار جهنمى ثم قال عليه السلام رضينا منكم رأسا براس فلا لنا ولا علينا قال الراوي ثم ان ابن جياد جلسا في القفر للناس وابنئنا عاما وجيء برأس الحسين فوضع بين يدا فجعل ينظر اليه ويتبسم وكان في يجهي سوط فجعل يضرب به ويقول انه كان حزن الثغر ثم قال لقد اسرع الشيب اليك ابا عبد الله يوم بيومه فادر وكان عنده انس ابن مالك فبكى وقال كان اشباهم برسول الله وكان مخضوبا بالوسمة وكان الى جانب ازيد ابن ارقح واحب عزول الله وهو شيخ كبير فلما رأاه يضرب سنايا قال له ارفع زوتك عناتين الشفتات فوالله الذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا احطي كثرة يقفل ثم انت حبقاك يا فقال له ابن زياد ابكى الله عينك اتبكين فاتحل انك شيخ قد خرف وذا في عقلك لضربت عنقك فنار زيد بن عرقنب بين يديه وهو يقول أيها الناس أنتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجان والله ليختلن خياركم ولا يستهفدن شراركم فبعدا لمن رضي بالزل والعار ثم قال يا ابن جياد لو حدثنك اغلب عليه من هذا الله صلى الله عليه وآله وسلم اقعدا حزنا على فخده اليونى وحسينا على فخده اليسرى ثم ورع يده على يافو خيما ثم قال اللهم في السودك اياه مع وصالح المؤمنين فكيف كانت وجيعة رسول الله صلى الله عليه واله عندك يا ابن زياد وادخلن ذا الحسين وثقانو الى مجلس ابن زياد فجلست زينب بنت علي متنكرة فتأل عنها فقيل عيدين ابو ابنة عليهم فأقبل عليها فقال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم فقالت إنما يفترح الفاتر ويكذب الفاتر وهو غيرنا يا عدو الله ابن زياد كيف رأيتي ظنع الله باخيتي واهل بيته فقالت ما رأت الا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القاتل فبرجوا الى مراجعهم وتيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاطم فانظر لمن الفلك. فكلتك امك يومئذ يبن مرجانة. قال الراوي فغوض ابن زياد. وكأنه هم بها فقال له عمو ابن حريب. انها امرأة والمرأة لا تآخذ بشيء من منطقها. فخاننا الوزياد لقد شفى قلبي مر passage يا سيف الحسين والعصاة مرته من اهل بيتك فقلت العامري لقد قتلتك اهلي وقطعت فرعي واجتت تسا وجذبت اقري فكان هذا شفاء فقد اشتفيت فقال ابن زياد آري سجاعة ولعمني لقد كان ابوك شاعرا سجاعا فقالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة ان لي عن السجاعة لشغلا ولكن نفذ صدري بما قول ثم التمت ابن الى علي ابن الحسين عليهم السلام فقال ماذا فقال علي بن الحسين فقال أليس قد قتل الله علي فقال علي عليه السلام كان لي اخ يقال له علي بن الحسين قتله الناس فقال قل الله فقال علي علي السلام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فقال ابن زياد أولك جرى على رجل جوابي صغربوا علقه فتمعت به عمة زينف فتعلقت به فقالت يا ابن زياد حسبك ما ابدأت من دمائنا انك لم تبخ احدا فان كنت قد عدمت على قتلي فاقتني قبلك وانا يا عالية ar jo'loh rahimi axirabe hwarahde padobe hwardi zaqalfa hwa zale be zair rahimi المحيه رواس وجفلت لا عبايا سير باله ولا تي في جنادي منقو العين او ترجى يا اول فقال علي ابن الحسين لعمة عسكتي يا عم حتى اكلمه ثم اقبل على ابن زياد فقال بالقاتل تؤددني ابن زياد اما علمت ان الختل لنا عادة وكرامتنا الشهادة ثم امر ابن زياد بعلي ابن الحسين فحمل الى داري الى جنب المسجد الاعظم فقالت زينب بنت عليا لا تدخلن علينا عربية الا ام ولد او مملوك فان ان سبينا كما سبينا ثم ابن زياد في رأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها. ثم الا ابن زياد ثم ابن زياد صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال في بعض كلامه الحمد لله الذي اضار الحق وآله ونطر الامير يديد واشياعه وقتل الكذاب افن الكذاب فما جاد على هذا الكلام شيئا حتى خانه الي عبد الله ابن عفيف الازدي وكان من خيار الشيعة وذخاريا وكانت عيناه خلاف وكانت عينه اليسرى قد في يوم الجمل والاخرى في يوم صفين وكان يلازم المسجد الاعظم يصلي فيه الى الليل فقال يا ابن مرجانة ان الكلاب ابن الكلاب انت وابوك ومن استعملك وابوك يا عدو الله تختلون ابناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابن المسلمين فغرب ابن الزياد وقال من هذا المتكلم فقال انا المتكلم يا عدو الله اتقتل الزرية الطاهرة التي قد اذهب الله عن الرفض وطهرة تطهيرا وتزعم على دين الاسلام وغاوت علينا اولاد المؤجرين والانصار ينتقمون منك ومن فاعلتك اللعين اسم اللعين على لسان سال محمد رسول رب العالمين قال حسان غضب بن زياد حتى امتخت اوتاجه وقال علي باسمك فانك رجيت الى من كل ناحية ليأخذوا فقامت الاشراف من الاز من بني امه فقلطوا من ايدي الجلاوز واخرجوا من باب المسجد وانطلقوا به الى منزه فقال ابن الزياد ذهبوا الى هذا الاعمى اعمى الاز اعمى الله قلبه كما اعمى اليه فاتوا لي به فانطلقوا اليه فلما بلغ ذلك الازل اجتمعوا واجتمعت معهم قطائل اليمن ليمنعوها الصاحبين وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضروا الى محمد بن الاشعاد وامروا بقتال القوم فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة على ووصل اصحاب بن جهات الى دار عبد الله ابن عفيف فكسروا الباب واقتحموا عليه فطاحت بيده اتاك القوم من حيث تحذر فقال لا علي في وليني سيفي فناولته السيف فجعل يصب عن نفسي ويقول انا ابن ذي الفضل عفيف الطائري عفيف شيخي وابن قوم عامري كم دارع من جمعكم وحاسري وبطن جدلتم مغادري فجهلت ابنت وتقول يا فتاح ليسني لي كنت رجلا خاصم بين يديك اليوم. هؤلاء الفجرة قاتل العسرة البررة. وجعل القوم يجورون عليه من كل جهة. وهو يذب عن نفسه فلم يقدر عليه احد. وكلما جاءه من جهته. قالت يا هذتي جاءوك من جهة كذا. حتى تكاثروا عليه. وحاطوا به فقالت ابنته. وذو الله يحاط بهبي وليس له ناصر. يستعين به فجعل يدير سيفا. وهو يقول اختم لو يحتح لي عن بطري. غاق عليكم موردي ومصدري. قال الراوي فما زالوا به حتى اخذوا ثم حمل فادخل على ابن جياد فلما رضاه قال الحمد لله الذي اخداك فقال له عبد الله ابن عفيف يا عدو الله وبما لا والله لا فرج لي ان ضاق على موردي ومصطري فقال بن زياده يا عبد والله ما تقول في عثمان ابن عفان فقال يا عبد بني علاش يا ابن مرجانه وشتمه ما انت وعثمان اتى او احسن وافلح ام افتد والله تبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم. ولكن سلني عن ابيك وعنك وعن يزيد وابيه فقال ابن زياد والله لا تهلتك عن شيء او تذوق الموت غصة بعد غصة فقال عبد الله ابن عفيف الحمد لله رب العالمين اما اني قد كنت اسهل الله ربي ان يرزق لي من قبل ان تجدك امك وتهلت الله ان يجعل ذلك على يدي العن خلقه وابغضهم اليه. فلما قف بصري يأس عمل الشهادة. والان فالحمد لله الذي رزق ليها بعد الياس منها. وعرف للاجابة من في قديم دعائي. فقال ابن زياد اغربوا علقه. فضربت علقه وصلب في السبخة. قال الراوي وكتب عبيد الله ابن زياد الى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين عليه السلام وخبر اهل بيته فلما وصل كتاب عبيد الله ابن زياد الى يزيد ووقف عليه اعاد الجواب الى ايام في بحمل راس الحسين. وروش من قتل معه وبحمل اسقاله ونسائه وعياله. قال ابن الجوجي وقف سار القوم بهم. وكلما نزلوا منزل ابن ابي طالب ابن فاطمة. فانت رسول الله قال هذا رأس ابن بيس لبيكم قالوا نعم قال بيس القوم انتم لو كان للمسيح ولد لا اتكناه احداقنا ثم قال هل لكم في شيء قالوا وما هو قال عندي عشرة الاف ارآم تأخذونا وتعطوه الراس يكون عندي تماما الليل واذا رحلتم تأخذوه قالوا وما يضرنا فناولوه الراس وناولهم التراهم فاخذه الرايب فغتله وطيبه وتركه عنده فجعله على فخذه وجلة يبكي الليل كله فلما اجفر الصوت قال يا رأس لا عملك الا نفسي وانا اشهد ان لا اله الا الله وان نجدك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشهد انني مولاك ثم خرج من الدير وما فيه وطار يخدم اهل البيت عليهم السلام. ثم سار القوم برأس الحسين. والاسرى من رجاله. فلما قربوا من دمشق. دنت امك ثم من شمرت. وكان من جملة له لي اليك حاجة. قال ما حاجتك يا ابنة علي. اذا دخلت بنا البلد فاحملنا في طريق قليل النظارة وتقدم اليهم ان يخرجوا هذه الرغوط من بين المحامل وينحونا عنها فقد خدينا من كذرة النظر الينا ونحن في هذه الحال فأمر في جواب سؤالها ان يجعل الرؤوس على الرماح في اوساط المحامل بغيا منه وقفرا وسلك بهم بين النهوار على تلك الصفة حتى هتا باب دمشق فوقفوا على توجبه في المسجد الجامع حيث يقام التابي وذلك في اليوم الاول من شهر صفر قال الراوي وجاه شيخ ودنى من لساء الحسين وعياله عليه السلام وعياله وهم في ذلك الموضع فقال الحمد لله الذي قتلكم وآلككم وأراح البلاد من رسالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم فقال له علي بن الحسين يا شيخ خلقات القرآن قال نعم قال فالغرب تاذير عنه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموتة في القربى قال الشيخ نعم قد قرأت الآن فقال علي علي الزلام فنحن القربى يا شيخ. فالقرأت في بني اسرائيل وآتذ القربى حقا فقال الشيخ قد قرأت فقال علي بن الحدين فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت هذه الآية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان للآيخ متاوى للرسول ولذي القربى قال نعم فقال له علي بن الحسين فلحل القربى يا شيء فهل قرأت هذه الآية اهتم لما الله يذيب عنكم الرجال البيت ويطائركم تطيرا قال الشيخ قد قرأت ذلك فقال هلي عليه السلام فنحن اهل البيت الذي خصنا الله بآية التطير فبقي الشيخ تاكتا نادما على ما تكلم به والبمت الى زين العابدين وقال بالله عليك انتم هم فقال الامام انا لنحن من غير شك وحق جدنا رسول الله انا لنحن فبك الشيخ ورمى عمامته ثم رفع راته الى السماء وقال اللهم ان نفرغ اليك من عدو اهل محمد من جنن واين ثم قال لمن التوبه اعلن عن توبتك ثلاثه الله عليك وان كمانا فقال انا تائه فبلغ سيد ابن معاويه فبلغ سيد ابن معاويه حديث الشيخ فعمر به فقتل على سهل ابن سعد الساعدي خرشت الى بيت المقدس حتى توسقت الشام فاذا انا بمدينة مضطردت الانهار كثيرة الاشجار وقد علقوا الستور والحجوم والتيبات هم فرحون مستمشرون وعندهم نساء يلعبن بالتفوف والطبول فقلت في نفسي لأهل الشامعيد لا نعرفه نحن فرأيت قوما يتحدثون فقلت يا قوم لكم بالشامعيد لا نعرفه نحن قالوا يا شيخ نراك غريبا فقلت أنا سال ابن ساد قد رأيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا سهل ما اعجبك السماء لا تمطر دماء. والارض لا تنخفف بآلها. قلت ولماذا قالوا هذا رأس الهساين. عسرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعدى من ارض العراق. فقلت وعجبا يدى رأس الحزان والناس يفرحون فقلت من اي باب يدخل فاشاروا الى هذه الزاعة فبينها لكذلك فرأيت الرايات يتلو بعضا بعضا فاذا نحن بفارس بيده لواء من ذوع السنان عليه رأت من اشبه الناس وجهن برسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم ومن ورائه نسو على جمال بغير وطاء فدنوت من اولاهن فقلت يا يا من انفي فقالت انا سكين فقلت الي في حاجه الى فعلته و بالوسان مما را لك كثيرهن الله و سمعت حديثا قالت يا شان كل صاحب هذا ان يقدم الرعاه معاملنا حتى يشغل الناس النظر اليه ولا ينظروا الى حرب رسولنا وتأكل مني أربعمائة دينار قال وما غير قلت تخدم الرات أمام الحرم ففعل ذلك ودفعت إليه ما وعدته قال سوري لما جاءت الرؤوس كان يديد في منظات الله على جيرون فأنشد لنفسه وخد سمع غرابا لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضيت من الغريب ديوني ثم ادخل فقل الحسين عليه السلام مع ايتائه ومن تخلف من اهل بيته على يديد ابن معاوية وهم في الحبال فلما وقبوا بين يديه وهم على تلك الحال قال له علي ابن الحسين عليه السلام ارشدك الله يا يديد ما ظنك برسول الله لو على هذه الحالة والصفقة امرت صلى الله ولا امر والله ماذا كانت ولا لأميرك يديد فغرب يديد وقال كذبتي ان ذلك لي ولو شئت ان افعل لفعل زين ابو كلا والله ما جعل الله لك ذلك الا ان تخوج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فاستشاط يزيد غبقا. وقال ايايا تستقبلين بهذا الكلام. انما خرج من الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله ودين ابي ودين اخي اعتجيت انت وجزك وابوك ان كنت مسلما. قال كذبتي يا عدوة الله. قالت انت امي ارتشت مظالما. وتقرب سلطانك فكأنه استحيا فعاد الشامي قائلا هبلي هذه الجارية فقال لو يزيد عزب وقال لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا اعرقتها قال لا قال هذه فاطمة بنت الحزين الحزين ابن بنت رسول الله فلما تبع الشامي بذلك وقال يزيد قطحك الله والله ما ظنت الا ان هؤلاء من الترك او الكابل تقتل ذرية رسول الله وتدعو انهم خوارج فلما سمع يزيد ذلك غضب من كلام الشامي فهمر به ان يختلف قتل رضوان الله عليه ودهى يزيد برهد الحسين ووضعه امامه في قشت من ذهب وكالة النساء خلفه فقامت سكين وصاصمة يتطاولان النظر اله ويزيد يسروا عنهما فلما رأينا طرخنا بالبكاء ثم اذن يزيد للناس اذنا عاما ان يدخلوا واخذ يزيد مخصرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول يوم بيوم بدر وأنشد أبا قومنا أن ينطفون فأنصفت قوارب في أيماننا تخطر الدماء نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأغلما فقال يحيى ابن الحكم أخو مروان وكان جارسا عنده لها منتجنب انها قرابة من ابن زياج العرض للحسب الوغل سميت امثى نسوى عدد الحرب وليس لآل المصطفى ليوم النسل فضربه يزيد على صده وخالف قتلاء ملك واما الهقيل جين السيدنا لما راته اهوت الى جيبها فجفته ثم نادت بطوت حزين يطرح القلوب يا حسين يا حبيب رسول الله يا ابن مسكة وذنى يا ابن فاطمة الزارة تيدة النزاء قو را مو را يا عدال بجد و روح ويا اقولها شوفت مخلوب مت معايا يا يا اقول شوف ال لا سنت ويا يا لي ابو بلايا ما ترى على حد وجهها فايا ويا جرحا وجهها على راس تبدل عيا وجهها فاجع يا جوز حبي يا الحمايه يا امي يا ثم كنزيت يقول ليت الشيخ ببدر شهيد جعل الخضر جن واقعا سنى لا له ولا ثم قالوا يا يديد لا تشل. قد قتل عن القرن عيسى تافير. وعد الله ببدل. فاعتدل لس من خند فان لم انتقم. من بني احمد ما كان فعل. لعب تاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزاي قال. ففيناه ويترنن بأبياته وإذا بصوت العقيل يطفكم سامعه إذ لم تسمع أحدا يرد على يديد ابن معاويه فقامت وقالت زينب سلام الله عليها الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين صدق الله سبحانه حيث يقول كم كان عاقبة اللذين. أتاءوا الشوء ان كذبوا بآيات الله. وكانوا بآيات تهدئون. أغللت يا عزين. حيث اخذت علينا اخطار الارو وآفاق السماء. فاصبحنا نساف كما تتاق الاسراء. أن نبنى على الله هوانا وبك عليه كرام وأن ذلك العظم خطرك عنده فشمحت بألفك ونظرت في عفلك جذلان مترورا حق رأيت الدنيا لك متوسقة والأمور لك متسقة وحين صفى لك ملكنا وجمالنا سما لما احلا لا تقشال انا في تقول الله تعالى ولا يحتسبن الذين كفروا ان ما ادلئ لهم خير لانكتب ان ما لي لهم ليستعد اسما ولهم عذاب مهين امن العاذ لابن الطلق تخذيرك حرائرك وإمات وتوقك مناطرة لله فداسك تسورهم وأبديك وجوههم تحجو بهم الأعدى من بلد إلى بلد ويستشرفهم أهل المنائل والملاقل ويتصفح وجوههم الخريب والفعيد والدني والشريف ليس معه لمن حماته من حمي ولا من رجاله من ولي وكيف ترتجب راقبة من لفرفه اكباد الاسكياء ونبت لحم من دماء الشهداء وكيف يستمطع في بوضنا اهل البيت من نظر الينا بالشنف والشنآن والاحل والافغاد ثم تقول غير متأثما ولا متحظا لألو والتألو فرحا. ثم قالوا يا يديد لا تشل منحريا على سنا يا ابي عبد الله تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد انكت القرحة واستغطلت الشعف بعراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وعالي وسلم ونجوم الأرض من أهل عبد المطلب وتاته بأشياء خذ زعمت أنك تناديهم فلتردن أن وشيكا موردهم ولتوتن أنك شللت وفك ولم تكن قلت ما قل ولا فعلت ما فعل اللهم قل لنا بحقنا وانتقن ممن ظلمنا واحلو الغضبك بمن سعك جماءنا وقتل حمادنا قال الله ما قلت إلا جلبك ولا حذست إلا لحمك ولترجم على رسول الله صلى الله عليه وآله ما تحملت من تفكي دماء ذريته. ويتأكت من حرمته. في عزرته ولحمته حيث يجمع الله شملهم. ويلوم شهتهم ويأخل بحقهم. ولا تحتفن الذين قتلوا. في سبيل الله اهواتا. بل احياء عند ربهم يرجقون وحسبك بالله حاكما وبمحمد حصيما وبشغره لغيرا وتيعلم من تول لك ومكنك من لقاذ المسلمين ما هسن الوالمين بدلوا ايكم شرب ما كان وابعق جنده وانا اجرت علي التواهي مخافه اني لا استغفر قدرك وعدت على مصابريات وهستر تربيخك لكن العيون عرى والصدور حرا هل علجن والله العجب حاجه بالانقض في حجب في قسم بحب الا انه جبا الشيطان الطلقاء فادي الايدي ترتف من دماءها والافواه تلتحب من لحومنا وتلك الجثث الطواير الجواكي تتاخا العواصف وتعفي امهات الفراعنه ولئن اتخذتنا مغنما لا تجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد الا ما قدمت يتاك وما ربك بظلام للعبيد والى الله المشتكى وعليه المعول فكد كيدك واسع سمعك وناصب وجودا فوالله لا تصرنا ولا تميت واحينا ولا تدرك امتنا وهل رأيك ولا ترحب عنك عارا وهل رأيك إلا فدد وأيامك إلا عدد وجملك إلا فدد يوم يناجي المناجي ألا لعنة الله على الظالمين فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأول ذا والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونتال الله أن يكمل لهم السواق ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم الودود وحب الله ونعم الوكيل فقال له فقال لا يزيد يا ضيحة تحمد من صواعفي ما ولا الموت على النوايح والتبت رجل النصراني وهو رسول قيصر الى يتيه وقال ان عندنا في بعض الجزائر حافر حمار جيسى ونحن نحج اليه في كل عام من الاخبار ونودي اليه النذور ونعظمه لما تعظمون كتبكم. فاشهد انكم على باطل فاغوط يزيد هذا القول. وامر بختمه فقام الى الرات وقبله. وتشهد الشهادتين. ثم اخرج الرات من المجلس. وطلبه على باب القطر ثلاثة ايام. فسمعته من تعرض الآلث زوجة يزيد. جاءت وهي بهية حال حنث عن راشها حافية الخدم الى مجنف يديد ماتوكة الحجاب وهي تقول يديد راس ابن بلت رسول الله على باب دارنا فقام اليها يديد وغطى وقال لا ولي على احيائه فينهو صريقة بنياشم عجل عليهم ندياد معاوية الى المجلس الى المسجد واغل الخطيب ان يصعد المنبر. وينهل من علي والحسين بمحور علي ابن الحسين ففعل الخطيب الآلث فضاح علي بن الحسين وإلك أيها الخاطئ اشتريت مرضى المخلوق بسخط الخالق فتطوى مفعدك من النار ثم قال علي بن الحسين يجين اتأذن لي حتى اصعد هذه الاعواض. فاتكلم بكلام لله فيه بظن. ولأولا الجلسة فيه اجر وثواب فابا يزيد. فالح عليها الناس فاذنى له. بعد كلام يطول بياله. من جملة قال إنه إن طعد المنبر لا ينفل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان فقيل له وما قدر ما يحسن هذا فقال إنه من آل بيت قد شقوا العلم دقا قال فلم يزالوا بحتى ادنى لا فطحد فخفى خطبة ابكى منها العيون واوتل منها القلوب فقال تلام الله عليه أيها الناس اعطينا شدًا وفضلنا بسهد اعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشكاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن لمن النبي المختار ومن للصديق ومن للطيار ومن لا أسد وأسد رسوله ومن لا سيدة النساء ومن لا سبط هذه الأمة ومن لا مديوة أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انبات بحزبي ونسبي انا ابن مكة ومناء انا ابن جندم والصفاء انا ابن من حمل الركن باطراف الرداء انا ابن خير من اعتدرى وارتدى انا ابن من حمل على البراق فلاوى انا ابن من اوتي بي من المسجد الحرام الى المسجد الاخطى انا ابن من بلغ بي جبرائيل الى سجرة المنتى انا ابن من كان فتدلى فكان قام خلطان او ادنى انا ابن من صلى بملائكة السماء مفنى انا ابن من هوحى اليه الجليل ما هوحى انا ابنو محمد للمصطفى. انا ابنو علي للمرتمى. انا ابنو الورب خراصه من الخلق. حتى قالوا لا اله الا الله. انا ابنو الورب بين يد رسول الله بسيفين. وطعنا برمحين. واجر الهجرتين. وبيع الفيعتين. وقاتل بفجر وحلعيه ولم يكفر بالله طرف تعيب أنفل صالح المغمنين ووارث النبيين وخامل الملحدين ويعشوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج الفكائن وزين العابدين واصبر الصابرين واغوى للقائمين من آلياتين رسول رب العالمين انا ابن المؤيد بجبرئيل المنصور به كائن انا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمالقين والمجاهد اعدائي الناصبين وافخر من مشى من قريش اجمعين واول من اجاب والتجاف لله ولرسوله من المغمنين وأول السابقين وقاقم المعتنين ومبيد المشيكين وسامن من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله ووليها من الله وبستان حكمة الله وعيفة علم سمح سخي بي بهلول ذكي أبطحي رضي مخدام الهما طابر فوام واذب قوام قابع الاطلاب ومفرق الاحداث اربطهم علاما واثبتهم جنالا واخواهم عديمة واشدهم شكيمة ازد الفاسل يقحدهم في الحروب الى الزلفة الاسفن واختربت الاعن طحن الرحى ويزروهم حياذا روا ريح الاشيم ليس حجان وكبش العراق مكي مدري خيفي غدي شجري الواجر من الارض سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعري ومسحب طير الحدري والحساب لك جدي حمير المؤمنين علي بن ابي طالب. انا بن حديمات العيوب. انا بن نخيات الجيوب. انا بن خديشة القبرى. انا بن فاطمة الدارة. انا بن سيدة النساء. ثم ابكى العيون بهذه الكلمات. فقال انا بن المذبوح في كربلة. فنظل من راسه على السنان يهتا انا بنو من خرمه في الكرملة الى الشام تسبا فلم يزن يقول انا انا حتى بجمعت بالبكاء والعوي فخاف يديه من وخر الفتنة قال للمؤذن هذن ليخبر عليه كلامه فلحنا قال المؤذن الله اكبر قال الامام زين العابدين كفرت كبيرا لا يقاد ولا شيء اكبر من الله فلما قال الوذل اشهد ان لا اله الا الله قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري وتبي وعوني وجلدي ومخلي فلما قال المؤذن اشهد ان محمد رسول الله التبت اليه سير العابدين وهو على المنظر وقال يديد محمد هذا جدي ام جدتك فان عنه جدتك فقد كذبت وكفرت وان تهمت عنه جدي فلما قتلت ذريتك وتبيت رسائها فنزل الامام جيد العابدين من ملل منصر وقد تفرق من كانت المسجد. والفرق حول الامام زين العابدي. يقول المنهى الفجنت الى مسلما عليه. فقلت له سيدي ابن رسول الله كيف امسري. قال امسينا كمثل بني اسرائيل في الفرون. يذبحون ابنهم ويستحيون رساءهم. امتت العرب تبتخر على العجم بان محمدا منا وامتت فرعج تبتخر على زائر العرب بان محمدا منا وامسينا مع شرع لبيت مقتولين مشردين فانا لله وانا اليه راجعون قال المنهال وبينا يكلمني <تصفيق> اذ امرأ خرجت تقول الهي يا ربما الخلف فتركني واطرم اليها فسألت عنها قيل هذه غمة زينايا ولما خشي يديد الحتمة وانخلاف الامر علي عجل في اخراج الامام زين العابدين والعيال من الشام الى وطنهم ومقرهم ومكدهم مما يريدون وامر الرعماد ابن بشير وجماع معهم ان يسيروا معهم الى المدينة معرف ولما هرز زين العابدين الموافقة من يديد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها فلم يتبهد يديد عن رغبته فدفع اليه رهد الحسين مع رؤوس البيته وطحبه فهل حقا بالابدال كما في حبيب الزيار يقول الراوي فلما تاروا من الشاق قاطدين الى المدينة جعلوا طريقهم على ارض العراق. فلما قاربوا كربلاء قالوا لتلئ المردن على طريق كربلاء. فلما وصلوا الى موضع المسرع وجدوا جابر ابن عبد الله الانصاري. وجمع من بني عاشم ورجالا من اهل الرسول قد وردوا لديارة قبل الحسين فتوافعوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن والاقوى وقاموا الماسم واجدمى عليهم اهل ذلك الزواد وقاموا على ذلك ايابا ان حرير العلوي قال خرجت مع جند ابن عبد الله بن الصالي رضي الله عنه جائرا قبرا للحسين ابن علي فما ون عخر ط تنا جااب من الشاب الفرا فغ ثم تجر بجار والبد ب ثم ف حّ فيها صوت فخرى على بن ثم لم يخط خطوة الا ذكر الله تعالى حتى دنى من القبر سوئيا فخر على الخبر مغشيا عليا فرججت عليه شيئا من الماء فلما افقى قال يا حسين ثلاثا ثم قال حبيب لا يجيب حبيبا ثم قال وانا لكذا الجواب وخفش خبت اوداجك على اسباجك. وغرق من بدرك وراتك اشهد انك ابن خير النبيين. وابن المؤمنين وابن التقوى وسليل الوداء. وخامس اصحاب الكساء وابن سيد النقبة وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تكون اكلا وقد غزت كفكه سيد المرسلي وربيت في حجر المتقين ورعت من فدي الإيمان وخطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيب بفراسك ولا في حياتك فعليك سلام الله والغوان واشهد انك مضيت على ما مضى على اخوك يحيى بن زكريا. ثم قال ببطنه حول القبر وقال السلام عليكم ايتها الارواح التي حلت في الحسين وانا اتبر عنه اشهد انكم اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى هتاكم اليقين والذي فعث محمدا بعد الحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه فقال له عطيه كيف ولم نأفق واجيا ولم نعل جبلا ولم نغلب سيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدالهم وأتمت أولادهم وأرملت الأدوات فقال لي يا عفي سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حب قوما حشر معهم ومن احب عمل قوم عشيكا في عمله والذي بعث محمدا صلى الله عليه وعليه وسلم بالحق ان نيتي ونية على ما ضع عليه الحزين واصحابه قال عبرك يا قراءنا والله خسلت رجالنا ونبحت اصحالنا وثبيت وحرقت خيامنا عيائها وأما لقيل لما نظرت إلى بني أجد والسائد نادت يا ناجل العيد في يا ناجل العيد في كربلال خطرور دیتا اسر او ما علموا ما حال وجهت نيشن في ارضكم بخيت زلا زلا و مقامها خلا <وزيلا> خبر يا طيابه هر جللا عادت خا وياك تك وجبت الراس ويا لمي تبع و كانت بسلواي وخا وراد يا عيوج و جمعت صور لا تنتمى من قبل هبه على جنه الى قبر عبل ف بقى اهل البيت ثلاثه ايام في ارو كان وبعد الثلاث توجهوا الى المدينه اصدين الرجوع يا فلما قاربوا المدينة ارترت الامام جين الجعابدين الى بشي محظلا. وقال له يا بش رحم الله اباك فلقد كان شاعر فهل تقدر على شيئا منه فقال فلا يقنى رسول الله اهني لشاعر فقال عليه السلام ادخل المدينة وانعى علي السلام قال مشير فركبت راسي وركبت حتى دخلت المدينة فلما بلغت مسيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اتصلوا في فيسبوك وارجع يا يا سلامكم بها يا يا سلامكم يا مالكم بها قتل الحسن ويرفعون Me do o texotan do fa me do aket bo me do pekar bala bo war war zo me do بما خلا ذا علي ابن الحسين مع عماته واخواته قد حلوا في ساحاتكم وانا دعو بدائكم وانا رسوله اليكم اعرفكم مكان هذا فما تغي ازل المدينه ولا محجبه الا ودرجه من خضريه ضارفة وجهها داعية الويل والثبور فلم ارى فنكيا اكثر من ذلك اليوم ولا يوما امر على المسلمين مينك واما فدأت رسول الله جان الى دار ابي عبد يا فقد الاحباب والله شمع احشى يا دنيا ابي الحال صحى ورا الباب انا معفى في اجلال بدر مشي يا سياده وصاحت ثلاث جنا الله ويا قوم الساعه تبى دم البلد احمر فنات عشر بايا نزلت جنا سجى اثرالات اقبلنا فابل حسره ولا حزن هجنا خرجنا من az gabal ala ana jamaa yarja ala